وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَئِ كَانُوا يَعْبُدُونَ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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار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 يُفِتْكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يُفِتَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا مفترى وقال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم ان هذا الا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير